قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقف عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن